كذب أصحاب لئلك المرسلين إذ قال لهم شعيبنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من نجر إن جري إلا على رب العالمين